يودادِلونكَ فِي الحَّ بَعْدمَ بَيَنَكَأَ ماَا يُساقُون إلىِ المَوْوتِ وَهُم يظُرون وَإِذ يعيدُكُم اللهَّهُ إحدَ الطاءِ فَتَْنِ أن هَا لَكُم وَتَوَدّونَ أن غَيرَذاتِ الشَّوكَتِ تَك لَكم وَيريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قنوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سَأُلْقِي فِي قُنُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رعب فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم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 وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إِلَّا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أن مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شيئا فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولليتامى والمساكين وابن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 إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَنَاوَلْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أركَهُم َكثيرًا ل فَشِلتُم وَلَنَزَعَتُم فيِي الأمْرِ وَلاكِ اللهَّه سََّمْ إنِهُ عَليمُم بِذةِ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 وكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم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 ذالكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ قَالَتْ بِأَنِّ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ ب بأن اللهَّ لَم يَكُم غَييرًا نِعمَةًَ أَ عَمَهَا عَ قَوْ مِن حتىَ يُغَير مَا بِأَفُسِهِم وَأَن اللهَّه سَمعُ النالم كَدَأْ بِآالِ فِيععونَ والَّذينَ مِنْ قَبللهِم كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَإَِّا تَخَافًَاَّ مِنْ قَوْمٍ خِييانَةَ فَم بِذ إِلَيْهِم علىلَى سَو إِ اللهَّه لاَا يُحبُّ الْخَائِنين وَلَا يَحسَبَ الذيذينَ كَفَو سَبَقُوا إِهُم لا يُعْجِزون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 يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين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 وَإِناسْ صَروكُم فيِي الدّين فَعَلَيكُم نَّصُ إِلَّا على قَوْمٍ بَينَكُم وَبَنَهُم مثاقَ واللَّهُ بِمَا تَعملونَ بَصيل والَّذينَ كَفَروا بَعْضُهُم أَاء بَغْض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 إن الله بكل شيء عليم تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام wwwislam